ما زلت شنو في النام فاقم ضيد في المنام لثقست هي شمان رصدن لسنين يگوم يظل قد سخمان وما زالي السرام يبوسر نسدي مخام عز الدوام. Ich lech gele Du süch mich die Bussen es misst der Bulli Lech mich die so jani kulunehtrei uismalda we suiglan nemishtu vesvara rezmen جس سن ما بيثور تتسني فينا كل يتمنى بس تسوي لي تمشي بس سن ما بيثور تتسني فينا كل يتمنى بس تسوي لي لو ان جسمك استشرف قبض in mayin uruf etchassam yerlerim mi bitiyor hissedebsin etsin love with me then there and when if is that the show سكنت فيني تسب ما في لم دم minä, että kaasit yhissä, mä muhasa tän lisää. فرقا يرسل الغرق يقيمو ليحرق سوك ميب ون يوسم أو يقول مثل فرقا يرزى الغرق يقيمو ليحرق سوك ميب ون يوسم هايث ما يصاب الفرق يقيم طرح في العوة هايث ما تشيذ لحق ما يقيم ذي اندر يا يتمي في رقيق من نروح دي ما يفهم اجي ما في رقيق بدنا نروح دي دعوه ما يفهم اجي ما قيمه بين ند في رقيق من نروح دي ما يفهم في رقيق the